يا حوار الخلود قد أتاك الشهيد ففرش الأرض وردا ومنحه السود يا حوار الخلود قد أتاك الشهيد ففرش الأرض وردا وامنحيه السعود قد أتاك أبيا ثابتا وصمود ساقه الشوق دوما للنعيم الأكيد يا حوار الخلود قد أتاك الشهيد ففرش الأرض وردا وامنحيه السعود فاغمريه حنانا وودادا فريد فلقد بع دنيا للإله المجيد يا حوار الخلود قد أتاك الشهيد ففرش الأرض والردن وامنحيه السود